وَإذا رَأ الذيذنَ أَشَكُ شررك أَهُم قالوا رَبنها أُل إشركَ وَإذا رَأ الذينَ أَشَكُ شركَ أَهُم قالوا رَبنها أُل إشركَ أُنَ الذينَ كُ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون